بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلات قريش لإلات قريش إلاتهم رحلة الشتاء والصيف إلاتهم رحلة الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ الَّذِي